اسكنوهم من حيث سكنتم منوجدكم من حيث سكنتم منوجدكم ولا تظلموهم لتضيقوا عليهم أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن فَإِنْ تَقَاتَلُوا فَنَذُرُهُمْ وَاسْتَمِرُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَاسْتَمِرُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا له أخرى وإن لم فقذُوسَاتٍ مِن سَاتِه ل فكد شات ساعت م شاتِ وَمقُدِ غلَهِ رِرزقُ فَلْي فِقُ لا يكّبُ الله نَنفسسًا إلا مت لاكّب الله نَنفسسًا إلا ماعَ الله بضَ سرر ي قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وكأن قرية عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبل امرها وكان عاقبه امرها خسرا فداقت وبال أميها وكان عاقبة أميها خسوا أعز الله لهم عذابا شديدا أعز الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أهلا قُرْآنَ نَزَّلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ آيات رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ ظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ رسولا لله بينات يخرج الذين امنوا وعملوا صالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها اقرأ احسن الله له رزقا اقرأ احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله